السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله أكبر Așhădu an la ilahă illa allahăluh. Așhădu an la Așadu ennă muhammad rasulullah. Așadu ennă muhammad rasulullah.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 وفي غمرة الأحزان تحلو حكايا السلوان وفي ثنايا الآلام تولد الآمال وإذا اشتدت الكروب واطبقت الخطوب وتسلط الفاجر وعز الناصر فسنة الله في قرآنه قبل النصر قصص تبعث الأمل وتحيا بها النفوس ويزكو بها الإيمان وما يصيب المؤمن من جراحات وابتلاء ليس إلا سنة قد خلت في الأصفيات قبله ترفع بها الدرجات وتحط السيئات وتمحص بها القلوب وتصف بها الأمة المؤمنة وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. وليمحص الله الذين آمنوا و الكافرين وفي سيرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم آيات وعبر وفي أحرج الفترات وأشقيها في مكة وقبل الهجرة بثلاث سنين ما تتخديجت رضي الله عنها وكانت وزير صدق على الإسلام يشكو النبي الحبيب إليها. ويستند عليها وما تعمه أبو طالب وكان منعَتَل له وناصرًا على قومه واستغرب الناس حادثة الإسراء فكذبوه وارتدَّ بعض من أسلم وانكفأت الدعوة حتى ما كاد يدخل في الإسلام أحد وسمَّ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك العام عام الحزن. وتجرأت قريش على النبي صلى الله عليه وسلم وبلغت الحرب عليه أقصى مداها ورسول الله صلى الله عليه وسلم يعاني من الوحشة والغربة وتعاني معه الجماعة المسلم المسلمة هذه الشدة، فأنزل الله تعالى سورة الإسراء والفرقان، ثم نزلت سورة يونس، ثم سورة هود. وكان فيها من التثبيت والتسريره وقصص الانبياء واخبارهم مع اقوامهم وايام الله فيهم واداله الحق واهله ما قوى عزم النبي صلى الله عليه وسلم وعصبته المؤمنه وفي خاتمه سوره هود وكل ننقص عليك من انباء الرسل ما نثبت به فؤادك وبعد هذه السور وفي تلك المرحلة الحزينة نزلت سورة يوسف فكانت بلسما وحنانا ورحمة من الله وسلوانا وكانت خاتمة القصص الجميلة سورة يوسف فيها مشاهد الألم والأمل ومرارة الفراق وحلاوة اللقاء فيها فيها حكاية اليأس واليقين والظلم والقهر والابتلاء والصبر. ثم النجاح والص ثم النجاح والنصر فيها الانتقام والعفو والصفح فيها الرجاء والدعاء والتمكين بعد الابتلاء والعاقبة الحسنى للمتقين والصابرين سورة يوسف تتجلى فيها حكمة الله وأقداره وتدبيره وأسراره في نظم قصصي لم تسمع الدنيا بمثله ألف لام را الكآيات الكتاب المبين إن أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تأقلون نحن نقص عليك أحسن القصص أحسن القصص يقص الله على نبيه الكريم قصة أخله كريم يوسف بن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليهم صلوات الله وسلامه أجمعين وهو يعاني صنوفا من المحن والابتلاءات. محنة كيد الإخوة ومحنة الجب والخوف والترويع فيه ومحنة الرق وهو ينتقل كالسلعة من يد إلى يد على غير إرادة منه ولا حماية ولا رعاية من أبويه ولا من أهله ومحنة كيد امرأة العزيز والنسوة وقبلها ابتلاء الإغراء والفتن والشهوة ومحنة السجن بعد رغد العيش وطراوته في قصر العزيز. ثم محن الرخاء والسلطان المطلق في يديه، وهو يتحكم في أقوات الناس وفي رقابهم، وفي يديه لقمة الخبز التي تقوتهم، ومحنة المشاعر البشرية، وهو يلقى بعد ذلك إخوته الذين ألقوه في الجب، وكان السبب الظاهر لهذه المحن والابتلاءات كلها. فلا عجب أن تكون هذه السورة بمحتوته من قصة ذلك النبي الكريم. ومن التعقيبات عليها بعد ذلك مما يتنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين معه في مكة في هذه الفترة بالذات تسلية وتسريه وتضم وتطمئن للمطاردين المغتربين وتثبيت للمطاردين المغتربين بل كأن في هذا تلميح بالإخراج من مكة إلى دار أخرى. يكون فيها النصر والتمكين مهما بدا أن الخروج كان إكراها تحت التهديد، كما أخرج يوسف من حظن أبيه ليواجه هذه الابتلاءات كلها، ثم ينتهي بعد ذلك إلى النصر والتمكين، وكذلك مكننا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث، والله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. لقد جاءت آية التمكين في ثنايا ذكر يوسف وهو يباع بيع الرقيق، وجاءت السورة وفي كل مراحل قصتها تأكيد للإيمان واليقين والثقة برب العالمين والعاقبة الحسنى للمتقين. وعند إلقاء يوسف في الجب وبيعه وإرادة الكيد له، قال الله تعالى: والله غالب على أمره. ولكن أكثر الناس لا يعلمون والله غالب على أمره فقد أراد إخوة يوسف له أمراء وأراد الله له أمراء ولمَّا كان ولمَّا كان الله غالباً على أمره ومسيطراً فقد نفذ أمره ولمَّا كان الله غالباً على أمره ومسيطراً فقد نفذ أمره أما إخوة يوسف فلا يملكون أمرهم فأفلت من أيديهم وخرج عما ما ولكن أكثر الناس لا يعلمون لا يعلمون أن سنة الله ماضية وأن أمره هو الذي يكون وعندما كاد يوسف أن يركن إلى بشر يذكر مظلمته عند الملك كان جزاؤه اللبث في السجن بضع سنين قد شاء ربه أن يعلمه كيف يقطع الأسباب كلها. ويستمسك بسببه وحده، فلم يجعل القضاء حاجته على يد عبد، ولا سبب يرتبط بعبد، وهذا من الصفائه وكرمه. إن عباد الله مخلصين، ينبغي أن يخلصوا له سبحانه، وأن يدعوا له وحده قيادهم، ويدعوا له سبحانه تنقيل خطأهم. وحين يعجزون بضعفهم البشري في أول الأمر عن اختيار هذا السلوك، يتفضل الله سبحانه، فيقهرهم عليه حتى يعرفوه ويتذوقوه ويلتزموه بعد ذلك طاعة ورضا وحب وشوقا، فيتم فيتم عليهم فضله بهذا كله. اليقين هو الاعتزاز بالله والاطمئنان إليه والثقة به. والتجرد له والتعرّي من كل قيم الأرض والتحرّر من كل أوهاقها واستصغار شأن القوى المتحكمة فيها. أما يعقوب النبي، أما يعقوب النبي، فكان المؤمن الموحّن والصابر الواثق وفي كل لحظة وداع يقول: فالله خير حافظ وهو أرحم الراحمين. وما أغني عنكم من الله من شيء. إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون وعند فقد أولاده الثلاثة ويبلغ الألم منتهاه يقول فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم ويقول إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون يا بني يذهبوا فتحسَّسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون إنه إيمان الأنبياء ويقين الحنفاء فلا تيأسوا من روح الله أيها المكلومون ولا تيأسوا من نصر الله أيها المرابطون الصامدون في وجه العواصف المؤمنون الموصولة قلوبهم بالله الندية أرواحهم بروحه الشاعرون بنفحاته الرخية لا ييأسون من روح الله ولو أحاط بهم الكرب واشتد بهم الضيق فالمؤمن في روح من ظلال إيمانه وفي أنس من صلته بربه وفي طمأنينة من ثقته بمولاه وإن كان في مضايق الشدة ومخانق الكروب أيها المؤمنون لقد كانت تلك المحن والابتلاءات من تدبير الله ولطفه وعلمه ورحمته حتى مكن الله ليوسف عليه السلام فصار ملكا عزيزا بيده خزائن مصر وكذلك مكن ليوسف في الأرض يتبوء منها حيث يشاء يتخذ منها المنزل الذي يريد والمكان الذي يريد في مقابل الجب وما فيه من مخاوف. والسجن وما فيه من قيود نصيب برحمتنا من نشاء فنبدله من العسر يسر ومن الضيق فرج ومن الخوف أمن ومن القيد حرية ومن الهوان على الناس عزًا ومقامًا عليا ولا نضيع أجر المحسنين الذين يحسنون الإيمان بالله والتوكل عليه والاتجاه إليه ويحسنون السلوك والعمل. ولا أجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون، وهكذا عوض الله يوسف عن المحنة تلك المكانة في الأرض وهذه البشرة في الآخرة جزاء وثاقا على الإيمان والصبر والإحسان، وهذا من سر تكرار وصف الله العلي لذاته بأنه هو العليم الحكيم، يعلم الأحوال. ويعلم ما وراء هذه الأحداث والابتلاءات ويأتي بكل أمر في وقته المناسب عندما تتحقق حكمته في تربيب بالأسباب والنتائج وعسى أن تكره شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا وفي ختام السورة وما أرسلنا من قبلك إلا رجال نوح إليهم من أهل القرى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتَّقَوا أَفَلَا تَعْقِلُونَ حَتَّى إِذَا اسْتَيْأَسَ الرُّسُلُ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدُ كُذِبُوا جَاءَهُمْ نَصْرُنَا فَنُجِّيَ مِنْ, من نَشَاءَ جَاءَهُمْ نَصْرُنَا فَنُجِّيَ مَنْ نَشَاءَ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُنَا عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ لقد كان في قصصهم عبارة لأولي الألباب ما كان حديثاً يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون إنه التثبيت بمجالسنة الله عندما يستئس الرسل والتلميح بالمخرج المكروه الذي يليه الفرج المرغوب معان تدركها القلوب المؤمنة. فيغمرها الإيمان واليقين والصبر والثبات تلك سنة الله لا بد من الشدائد ولا بد من الكروب ثم يجيء النصر بعد اليأس ثم يجي النصر بعد اليأس من كل أسبابه الظاهرة التي يتعلق بها الناس يجيء النصر من عند الله فينج الذين يستحقون النجاة ينجون من الهلاك الذي يأخذ الظالمين وينجون من البطش والعسف الذي يسلطه عليهم المتجبرون ويحل بأس الله بالمجرمين مدمر ما لا يقفون له ولا يصده عنهم ولي ولا نصير لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب لقد كان في قصصهم عبرة لأول الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهُدًا ورحمة لقوم يؤمنون بارك الله لي ولكم في الكتاب والسُنَّة وَنَفَعَنَا بِمَا فِيهِمَا مِنَ الْآيَاتِ وَالْحِكْمَةِ أقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم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 وإنكار للبغي بلا مداهنة أو اعتذار، فإنما جرى من خطف للدبلوماسي السعودي في اليمن له بغي وظلم وجريمة لا يقرها دين ولا عرف ليست من الدين ولا من الجهاد، وهو ليس عدوانا على مسلم واحد فحسب، بل هو عدوان على كل من يمثلهم من أهل هذه البلاد وإعلان للعداء والمحاربة لهم. ولن تستجيب بلادنا للابتزاز ولن تتراجع عن حقوقها إلا أن باب التوبة مفتوح ومبدأ المراجعة مطروح فاتقوا الله في الإسلام والمسلمين فكم لحقت بهم رزايا بسبب التصرفات المشوهة والأفكار المحرفة فك الله أسر المأسور وجعل كيد الباغين عليهم يدور. هذا وصل وسلم على النبي المصطفى والرسول المجتبى اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميمين اللهم ارضى عن الأئمة المهديين والخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي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 وأصلح إما تناولات أمورنا وأيد بالحق إمامنا وولي أمرنا اللهم وفق له واجعل عمله في رضاك وهيئ له البطانة الصالحة اللهم وحد به كلمة المسلمين وارفع به لواء الدين اللهم جازه خير الجزاء على نصرته للمظلومين وجمعه كلمة المسلمين وما وفقته إليه من حسن الموقف مع أشقائنا المصريين. اللهم وفقه وولي عهده وسددهم وأعنهم واجعلهم مباركين موفقين لكل خير وصلاح. اللهم أصلح حال المسلمين في كل مكان. اللهم أصلح حالهم في سوريا وفلسطين. اللهم أصلح أحوالهم في سوريا وفلسطين اللهم اجمعهم على الحق والهدا اللهم احقن دماءهم وآمن روعاتهم وسد خلتهم وأطعم جائعهم وحفظ أعراضهم واربط على قلوبهم وثبّت أقدامهم وأنصهم على من بغى عليهم اللهم فك حصارهم اللهم فرجك القريب اللهم فرجك القريب اللهم انا نستودعك اخواننا في سوريا اللهم انا نستودعك دماءهم واعراضهم واموالهم يا من لا تضيع ودائعه اللهم انا نستنزل نصرك على عبادك المستضعفين المظلومين اللهم انتصر لليتامى والثكالى والمظلومين اللهم رحمك بهم يا أرحم الراحمين ويا ناصر المظلومين اللهم عليك بالضغات الظالمين اللهم عليك بإن بهم فإنهم لا يعجزونك اللهم أنزل بهم بأسك ورزقك إلى الحق اللهم أنصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اغفر ذنوبنا واسترعي بنا ويسر أمورنا وبلغنا فيما يرضيك أمالنا اللهم اغفر لنا ولوالدنا ووالديهم وذرياتهم ولجميع المسلمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين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 إد الصرااط المسقيم صرااط الذيين أن ممت عليهه غير المغضوبِ عليهه وَلَضَّ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 وقد احسن بي اذ اخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد ان نزغ من بعد ان نزغ الشيطان بيني وبين اخوتي ان ربي لطيف لما يشاء انه هو العليم الحكيم رب قد اتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الاحاديث فاطر السماوات والارض انت وليي في الدنيا والاخره توفني مسلما والحقني بالصالحين ذلك من انباء الغيب يوحيه اليك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 وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون أفأمن أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن يتبعني وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ اللَّهُ سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد.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 إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل إليهم من أهل القرى فلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبرهم ولدار الآخرة خير للذين التقوا فلا تعقرون حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا جاءهم نصرنا فنجي من نشأ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 Oh, السلام عليكم رحمة الله السلام عليكم رحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام